وكل جلاله في النار ثم اما بعد ف وصلنا الى المبحث الذي يتعلق ب بيان ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق يقول مصنف دله السنه على امكانيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وان من راهه وان من رااه في المنام فقد رااه اي فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه على صورته التي خلق عليها صلى الله عليه وسلم وسيت البيان بيان تفسير هذه اللفظه لاحقا ان شاء الله فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي هذه روايه اتفقوا هذا الحديث اتفقوا عليه وهذه روايه مسلم وفي البخاري فان الشيطان لا يتخيل بي وفي لفظ اخر اخرجه الشيخان الحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فسيراني في اليقظه ولا يتمثل الشيطان بي قال البخاري رحمه الله قال ابن سيرين اذا راه في صورته اذا راه في صورته وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راني في النوم فقد راني فانه لا ينبغي للشيطان ان يتمثل بان يتشبه بي فانه لا ينبغي للشيطان ان يتشبه به ومعنى الحديث كما قال القاضي عياض في مقدمه شرح مسلم ان رؤيته صلى الله عليه وسلم صحيحه يعني من راهه في البدن فتكون رؤيه صحيحه وليست اضغاث احلام ولا تلبيس من الشيطان من المعلوم أن الرؤية ثلاثة كما في الحديث لأخرج الترمزي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاثة تهاويل من الشيطان وما يهم به الرجل في قضته فيجده في منامه وجزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة اللي هي اللي بيبقى نوع من البكاشفة أو نوع من الترمزي أو من نوع من الإلهام أو نوع من الإعلام بما سيكون يكون فيها نوع ليه جزء من 46 جزء من نبوه النبي عليه الصلاة والسلام مكث في دعوته 23 سنة قضى منها ستة أشهر لا يوحى إليه وإنما تأتيه رؤية واضحة فلا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح فيبقى الرؤية جزء من ستة واربعين جزء من النبوة اللي هو ستة شهر من تلاتة وعشرين سنة يبقى جزء من ستة واربعين جزء من, إيه؟ من النبوة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات فقيل وما المبشرات قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فالرؤية لها شأن عظيم وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال الصحابه فيقول من راى منكم رؤيا البارحه او من راى منكم رؤيا فيقص عليه الصحابه ما راوه فيؤولها لهم النبي صلى الله عليه وسلم والرؤيا قد يكون فيها تحذير للانسان احذر من كذا وقد يكون فيها بشره له وقد يكون فيها طمئنا له وقد يكون فيها قطع للحيره والشك احتر في شيء وتأويل الرؤى علم لا يصح لانسان ان يتقول على الله فيه بغير علم قال سبحانه وتعالى في سوره يوسف قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين فلا ينبغي ابدا لانسان انه يجازف ويخبط خبط عشوائي في تاويل الرؤى في الناس دلوقتي عامه الناس واحد يروح لجدته مثلا ولا الجد راجل مسن وانا رايته يقول له اسمع يا ابني هيحصل لك ويحصل لك طبعا دي فيها خطوره ليه ان في حديث حسنه الشيخ الالباني قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت يعني واحد مثلا يقول ايه مثلا يقول انا رايت ان انا مثلا ايه أمسك بطائر في المنام والطائر ده طار مني مع رقش شمس يكون خلاص يروح واحد يقول له خلاص انت ده معنا انك ممكن تسافر ويتسع رزقك ومش تبقى عرفت هي الحقيقة الرزق من ايه واحد تاني يقول له ده معناها ان انت هتتخرب بيتك والفلوس اللي عندك هتضيع فهو النبي عليه الصلاة يقول الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت يعني انتبه من انك تقص رؤية على انسان فيعبرها على غير وجهها فتقع يوافق ذلك قدرا كما كان مروي عن ابن مسعود باسناد الصحيح موقوف على ابن مسعود انه كان يقول البلاء موكل بالمنطق البلاء موكل بالمنطق فدي من اداب الرؤيه وايضا من الكبائر من الكبائر ان يكذب المرء في رؤيته يقول انا رايت رؤيه وهو لم ير شيئا خلاص من افرا الفرا ان يرى المرء عينيه ما لم فرى طيب الكلام هنا متعلق بايه من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيقول المصنف هنا دلت الاحاديث على صحه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وان من راه فرؤياه صحيحه لان الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبذي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة حتى عندك مثلا كتاب الشمائل للإمام الترمذي الذي ذكر فيه شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وحديث الاحاديث اللي حديث ام معبد اللي ذكرت فيه وصف النبي عليه الصلاه والسلام وكتب السير وحديث هند بن ابي هاله والكتب يعني والاحاديث اللي تكلمت في هيئه النبي صلى الله عليه وسلم وفي شكله صلى الله عليه وسلم فمعروف لدى اهل الاسلام ولدى اهل العلم ما هي هيئه النبي صلى الله عليه وسلم فما ينفعش واحد بقى تقول لك انا شفت واحد لابس اخضر فاخضر او لابس ابيض فابيض هو ده النبي عليه الصلاه والسلام مش اي واحد يجي لك في المنام يقول لك انا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وده اللي احنا عايزين نفهمه بقى هنا لكن لو واحد راى صوره النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه في المنام صوره ربنا خلقه عليه صلى الله عليه وسلم في المنام كما وردت في الاخبار والاثار فهل هذه رؤيه حقيقيه للنبي عليه الصلاه والسلام ام تلبس من الشيطان ام ادغاص احلام نقول لا رؤيه حقيقيه للنبي عليه الصلاه هي فعلا كده صوره بل الشيطان معرش يتمثل على هيئته صلى الله عليه وسلم في المنام خلاص ممنوع كونا ربنا سبحانه وتعالى منع الشيطان قدرا وكونا من أنه يستطيع أنه يأتي للإنسان في صورة النبي عليه الصلاة والسلام ودي بس ألة مهمة نحن نقول الرؤية ثلاثة فمن ضمنها يتهاويل من الشيطان الشيطان يعطى القدرة على أنه يأتي للمرء في منامه فيحزنه أو فيخوفه أو فيتشكل له في صورة تضله لكن ممنوع قدرا من ان هو ياتي في صوره النبي صلى الله عليه وسلم طيب فلا تكون الرؤيه صحيحه ولذا قال ابن سيرين اذا راهه في صورته كلام بقى ايه البخاري اورده عن ابن سيرين اذا راهه في صورته كما تقدم ذكرنا عنه في صحيح البخاري ولذا اورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤيه في الحديث ويشهد لهذا ما اخرجه الحاكم من طريق عاصم ابن قليب قال حدثني ابي قال قلت لابن عباس رايت النبي صلى الله عليه وسلم رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال انه كان يشبه انه كان يشبه قال ابن حجر سنده جيد وعن ايوب قال كان محمد يعني ابن سيرين اذا قص عليه رجل انه راى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رايته فان وصف له صفه لا يعرفها قال لم تره نقله ابن حجر في الفتح وقال سنده صحيح واما قول النبي صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فسيراني في اليقظه فللعلماء في تفسير الرؤيا في اليقظه اقوال اشهرها ثلاثه الاول انها على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما جاء في روايه مسلم من حديث ابي هريره وفيها فكانما راني في اليقظه يعني انا اسالك سؤال واحد من الصحابه عاش مع النبي عليه الصلاه والسلام راوه في اليقظه ايه الصوره اللي راها من النبي عليه الصلاه والسلام راى هيئه النبي صلى الله عليه وسلم صح طيب واحد ثاني اتى بعد زمان النبي عليه الصلاه والسلام وراى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيه حقيقيه يقوم الحديث ده بيقول له ايه التفسير الاول في معنا كلمه فساري او كانما يعني كان انت كنت عايش معاك انك شفتني بالظبط لان الشيطان ممنوع من ان هو يتمثل في صورته الحقيقيه خلاص كده ده التاويل الاول يبقى بيفصرها بالرواية الأخرى في البخاري اللي هي فكأنما رآني في اليقظ يبقى فسوف يراني يبقى فكأنما رآني تفسير الثاني أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه قال نووي من رآه ولم يكن هاجر يوفقه الله تعالى للهجرة ولرؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة عيانا يعني إيه ورجل مثلا من اهل اليمن مثلا امن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وردت اليه دعوته ولم يره سمع من معاذ او من علي او من من ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ببعثه النبي عليه الصلاه والسلام فامن به ولكنه لم يره بعينه فنام فراى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يبقى دي علامه على انه سيوفق الى الهجره والى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وعلى كده يكون الحديث ده خاص بمن باهلي عصره حتى وفاته صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى ده التاويل الثاني او التفسير الثاني لقول النبي عليه الصلاه والسلام فسوف فسيران في اليقظه التاويل الثالث انها تكون يوم القيامه فيمن فيكون لمن راهه في المنام مزيد خصوصيه على من لم يره في المنام يعني من راى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه حقيقيه صحيحه من اهل الاسلام في الدنيا ده ياتي يوم القيامه يكون له مزيد قرب واختصاص من النبي صلى الله عليه وسلم وتكون هذه كرامه له او اكرام له او علامه فضل على رؤيته لنبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء طبعا ايه زاد بعض الاوجه فقال ابن بطال معنى فسيراني في اليقظه يعني سيرى تاويل تلك الرؤيه في اليقظه سيرى تاويل تلك الرؤيه في اليقظه يعني هو لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته هذه الرؤيه ترمز الى شيء الفكره هي دي فكره الرؤيا كلها ان الرؤيا في المنام بتبقى ايه بتبقى رموز ترمز الى اشياء عشان بقول لك دي محتاجه تاويلها محتاج علم ومحتاج نوع من من البصيره ونقاء السريره كده في تاويل الرؤيا يعني مثلا عندك حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رايت البارحه رؤيا عرض علي الناس عليهم قمص فمنها ما يبلغ السد لحد هنا كده ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما اكثر ذلك ورايت عمر عليه قميص يجر فقوم الصحابه على طول يسالوه يقولوا ايه فما اولته طب انت تاويل الكلام ده ايه قال فاولته الدين اولته الدين بعض الناس دينه في اضعف فكانه قميص قصير لحد هنا وعمر بن الخطاب دينه فيه قوه وفيه متانه سابغ قوي وافر دينه وافر عنده زياده في الايمان فالقميص ايه يجر وفي الحديث ايضا لما بعض الصحابه راى ان هناك منزله في اعلى الجبل وفيها عروه وهو يتشبث بالعروه ولا يستطيع ان يرتقي الى اعلى المنزله فقال فاولها له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الشهاده في سبيل الله ولن ينالها وانما العروه التي يمسك بها فهي العروه الوثقى اللي هي لا اله الا الله سيموت عليه يبقى انت فكره الرؤيه واهميتها هنا بتبقى ايه مضرب الامثال مضرب الامثال بالمناسبه قبل سقوط النظام اللي فات ده وقبل الثوره تواترت الرؤى عند جمع من الاخوه كثير رؤى كلها بتجيب في المعنى ده لكن من بعد التصور ما كانش حد حتى من اللي بيؤولوا الرؤى من المشايخ عارف يؤولها بالشوره دي يعني في اخر مره رؤى رؤيه وانا كنت معاه وهو بيقصها على الشيخ ابراهيم ابو طالب الشيخ ابراهيم ابو طالب مشيخنا الفضله اللي بيدرس في المعهد بس في ايه في سنه اولى ولا ثانيه درس ماده الرقائق ف بيقول ايه رؤيا ايه بقى رؤيا رؤيا ان فيه صالون فخم جدا وقاعد فيه السادات رئيس السادات وقاعد معاه المشايخ شيخ الكبار شيخ محمد اسماعيل والشخص سعيد والشيخ الحويني والشيخ مشايخ الكبار يعني الجماعه دول يعني ف وقاعدين وفيه اضواء وبهرجه كده ووضع حتى احنا كنا في يوم ده في سفر فقال لي رأيت كذا كذا كذا قلت لهم احنا طبعا اي على مبدئنا وبما نحن بتعويل الاحلام بعلمنا اتصل بالشيخ ابراهيم ابو طالب وفعلا اتصل بالشيخ ابراهيم وقال له يعني اليد دي لعلها بشره ولعل يكون فيه زياده مع ان الرؤى بتفسر من الفاضحه فشوف بقى تاويل الرؤيا بعد كده ان دول يبقوا سادات الناس وان السادات ده كان رمز لحاكم الدوله وان هم يجلسوا فعلا تأتي بقى تاويل الرؤيا عيانا وانت تشوفه من المشايخ كلهم بيصلو في القصر الجمهوري خلف الرئيس عمر الس يعني دي كانت اظن لو حد كان اول رؤيه بالطريقه ديت ايامها كانوا يودوه مستشفى الامراض العقليه <تصفيق> واخد بالك كان الكلام ده اقول لكم في شهر كام بالظبط الكلام ده كان في شهر 11 2010 يعني قبل الثوره بشهرين بالظبط وبعض الناس بقى راى رؤيا ان حسني مبارك ده قتل مات وجايبينه في نعش وبيتصلوا عليه في مساجد الاخوه وواحد تاني ترى رؤيا بدا تتواتر الرؤى بالصوره ديت فالرؤيا مهمه يعني الرؤيا لها في الاسلام قدر ولكن على قدر خطورتها واهميتها بعض الناس اساء استعمال الرؤى وبدا ياخد الرؤيا دي تكئه على انه يضيع احكام شرعيه او يعمل فتن فلسه واحد يلا رؤيه كده ان هو بقى المهدي مثلا ودي حصلت حصلت في الحرم سنه 1400 عارفين فتنه الحرم؟ الواحد اكيد اللي يسمع عن فتنه الحرم اللي هي بتاعه محمد بن عبد الله القحطاني المهم ده كان احد طلبه الحديث وغيره المهم بدات بقى يحصل خلل في حكايه الرؤى ديت ونستار رؤى وان المهدي سيخرج وان هو اسمه محمد بن عبد الله وبين الركن والمقام وفعلا فضلوا في القصه دي فتره ودخلوا الاسلحه في النعوش اللي كانت الحرم بيصلوا فيه على ممكن يبقى ثمان جنازات في وقت واحد في الحرم فجابوا النعوش دي دخلوا فيها الاسلحه وقفلوا الابواب وسيطروا على الحرم وقف هو هناك ما بين الركن والمقام يدعو الى بيعته نفسه وده كان في الوقت ده كان الشيخ محمد اسماعيل في الحرم في في السعوديه الشيخ حمد اسماعيل في الوقت ده كان بيصد الناس يقولوا اتقوا الله دي فتنه دي فتنه وشو بقى الفرق بين العلم وغير العلم وبعدها على طول صمم في الكتاب كتيب اسمه المهدي حقيقه لا خرافه وبعد كده نزل ليه بقى اللي هو مجلد القيم المحترم جدا اللي هو المهدي وفقه الامام باشارات الساعه فقه اشارات الساعه ومنزل طبعا نازله منه مجلد للموضوعين وطبعا ثانيه نازله مجلدين مجلد للمهدي ومجلد لفقه اشراط الساحه فالرؤيه دي خطيره جدا لذلك احنا معانا نقل هنا نقل القاضي عياض الاجماع على انه لا تبطل سنه ثبتت ولا تثبت سنه ابتداء لم تثبت بالاحاديث بالرؤيه واحد يرى في المنام رؤيه كده ان من السنن ان انت تزود في الوضوء مثلا على الثلاثه يبقى ده في الواقع بيعرض حديث ثابت اللي هو فمن زاد فقد ايه تعدى اساء وتعدى وظلم مش كده طيب دي بتعرضي اقول لك اصار ايدها رؤيه وكان جاي لي النبي في كلام طبعا لا يقبل ده اجماع لا تثبت سنه ابتداءا بالرؤيه ولا تبطل سنه ثابته بالرؤيه وقال ايضا اجماعا لا يجوز اثبات حكم شرعي بالرؤيه يقول لان حاله النوم ليست حاله ضبط وتحقيق لان فيه اتفق العلماء على ان من شرط قبول الروايه والشهاده للراوي والشاهد ان يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيء الحفظ فما بالك بقى بالنايم هيجيب لنا رؤى هيجيب لنا روايه وهو نايم طبعا الكلام ده بيرد بيه على الاجماع دي بنرد بيها على مين على الصوفيه يعني مثلا احد كبار الصوفيه في هذا العصر وهو بمن من ينتسبون لاهل العلم يقول انا النبي عليه الصلاه والسلام بيقابلني يقظا وبقعد معاه عارفين ولا شايفين المهم يعني فهو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقابل نياخذ بيقعد معايا ده ضلال مبين ده كلام كلام غريب ازاي يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقابلك يا قاسم ويقعد معاه وبعدين يبتدي بقى ايه يعني يحمل امور ما لا تحتمل فاحنا نقول اخوانا برده عشان من باب الامانه العلميه يعني ان فيه حمد الله في مرض نفسي اسمه الضلالات اسمه الضلالات الانسان يحصل له هلاوس كده ويرى اشياء كانها واقع وده اي واحد يكون من اخواننا لو درس في الطب هيبقى عارف كويس جدا المسائل دي لان الفراوند النفسيه والعصبيه بيجيبوا له واحد الدكتور بيدولهم واحد كده يصفح لهم عليه الحاله اغلب الحالات ديت تبقى اللي بقى يقول لك انا المسيح والسيده مريم بتقابلني في مش عارف ايه ومنه يقول ان المهدي ويقول لك ان ربنا كان بيكلمني امبارح وتشوفه قدام عينيك فعلا يعني ربنا عافينا ده جزء من مرضي حقيقي يعني هو بيتشكل لي حاجات ويرى حاجات فعشان كده وهو طبعا مش مقتنع وده علاجه انه يروح وياخد ادويه طبيه بتعالج النوع ده من الامراض بعض الناس بيكون ملبوس أو بيكون من النوع اللي عنده أساوس وإمان وضعيف فالجن يتشكل ليه ويلعبوا به زي ما بيحصل برضو مع الناس اللي بتروح عند الأضراحة وعند القبور ويقسم بالله إن القبر طلع من نوع يتكلمه هو قد يكون صادقا إن فعلا فيه صوت طلع من القبر بس هو صوت مين وعلى الفجره ممكن يكون من كذبوش يعني بقولوش أنت إنه يقول لك والله هو طلع لي وكلمني هو في حد يكلمه فعلا بس مين بقى نحن مكنش يطاق الجن أي حد واخد بالك ودي دايما تكسر عند الناس اللي عندها ضعف ايمان قصه معانا مهمه من كلام قصه عبد القادر الجيلاني انه راى عرشا بين السماء والارض وسمع من يقول له انا ربك يعني لقى كده ضوء مبهر ما بين السماء والارض كده وهو بيصلي بالليل فقال اخس يا عدو الله طبعا كان بيقول له انا ربك قد احللت لك ما حرمت على غيرك فقال اخسئ يا عدو الله فقال له كيف عرفتني انت قلت لي من <إيه> قال فان الله عز وجل اخبرنا اننا لن نراه الا في الاخره وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا اننا لن نرى ربنا الا في الاخره وانك قلت انا ربك ولم تجرؤ ان تقول انا الله فسبحان الله يعني ايه دي مساله ربنا عصم بيها الجيلاني واخبره هذا العين انه اضل بها 70 او قيل عدد يعني من العباد قبله ولذلك من اسرع ما يكون الاضلال الى العباد اللي هو لم يعتصم بالعلم ليه لانه ده لا يظن انه يقع في الخطا وراجل منقطع عن الدنيا وبعيد عن الفتن وبعيد عن الشهوات وبعيد عن غيره لكنه ليس معه علم يعتصم به ليس معه علم يعتصم به فمساله ان انت ايه ان سوء استعمال بقى مساله الرؤيه ديت لا سيما رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام هذا امر خطير مساله ثانيه برضه لو انسان راى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس على هيئته كان رااه حليق اللحيه مثلا او رااه اا اقطع اليدين مثلا ايه تاويل الرؤيه ديت دي ايه العلماء قالوا فيها قولا القول الاول ان هذا يدل على نقص دين هذا الرجل الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئه ناقصه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الدين وان ترىيته على هيئه ناقصه كان يكون اقصع او حليق او يكون على هيئه غير مكتمله فهذا معناه نقصان الدين والقول الثاني و ان هذا تلبيس من الشيطان وليست رؤيا اصلا وليست رؤيا اصلا طبعا يعني ابن حجر بينقل عن القرطبي رد رده على من يقول انه يصح رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم عيانا فيقول فهذا كلام لا يقوله من له مسكه عقل اذ كيف تراه حقيقه وتدركه وهل هذا يلزم منه خلو قبره منه صلى الله عليه وسلم وهذا يلزم منه خلو قبره منه صلى الله عليه وسلم وهذا يلزم منه الا يراه الا على الهيئه التي مات عليها وهذا يلزم منه الا يراه, إلا منه ألا يراه اثنان في وقت واحد فالمساله دي فيها نوع من الايه من الشطط كما يقول القرطبي فهذا كلام لا يقوله من له مسكه عقل يعني جزء من العقل اي انسان عنده جزء من العقل يرفض هذا الكلام رفضا تاما رفضا تاما ابن حجر ممكن يراه حقيقه لا ابن حجر بينقل عن القرطبي رد على من يقول انه ممكن ان يرى حقا وزي ما قلنا بعد كده لو لقينا واحد واحد من العباد او واحد لا يعلم عليه كذب وياتي ويحلف الايمان الغلاظ ان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه وقعد معاه وكلمه فانا نقول له ايه نقول له اتعالج الاول يعني ممكن تكون دي ضلالات ويكون ده مرض نفسي و او نقول له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارقي نفسك وكده بحس ده ممكن يكون نوع من تلبس الجن وتلاعب الجن به او بعض الوساوس اسئله اخرى هل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تكون على الهيئه التي مات عليها فقط ولا على اي هيئه من هيئات صلى الله عليه وسلم في حياته ايضا في فيها كلام للعلماء والراجح انه يراه على اي هيئه من هيئاته صلى الله عليه وسلم سواء في سن ال40 او ال50 او في الهيئه التي مات عليها صلى الله عليه وسلم اسئله اخرى ما هي الاذكار والاوراد التي او العبادات التي يفعلها المسلم اذا اراد ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام دي مساله مهمه بقى اللي عايز يشوف النبي عليه الصلاه والسلام في المنام يعمل ايه طبعا الحرص على رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام دي عباده صح وعلامه صدق محبته صلى الله عليه وسلم فمش عايزين حد يهون من هذه المساله لقيت لي واحد حريص على انه يرى النبي عليه الصلاه والسلام في المنام فهذا او يعني يرى صوره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر يعني يدل على محبه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه بل في الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ياتي زمان يود المسلم لو يراني باهله وماله يعني لو واحد يدفع كده كل امواله ويفقد كل أهله ولكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا اختار فعلا ذلك ولا اختار رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ذلك على محبته صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت لكم قبل ذلك لا يصح أن تكون الأغراض النبيلة والغايات المشروعة سبب لأن نرتكب ليها وسائل غير مشروعة فبعض الناس حرصا على هذا الباب بدأ يخترع اختراعات ويألف حاجات ما أنزل الله بيبن السلطان وبدأ بقى يعمله أوراد بدعية إيه اللي يقول لك بقى تيرى قوله الله أحد 11 مرة واللي يقول لك تصلي ميت ركعة قبل ما تنام وكل دي كلام ما أنزل الله بيبن السلطان فلم يرد شيء ولم يثبت شيء يفعله المسلم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولكن هو فضل الله سبحانه وتعالى ولكن هو فضل الله سبحانه وتعالى طبعا بهذا الكلام نغلق باب وسلسله لا تنتهي من البدع والخزعبلات والاوراد اللي بتوزع على الناس ما انزل الله بها من سلطان طيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون لا يكتبها ازهر اللون يعني ليس بالابيض الامهق ولا بالادم الادم يعني اللي هو الايه الادهم يعني الاسود فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون واسع الجبين الجبين اللي هو كده من الاول الحاجبين كده لحد مقدم الراس دي عند متسعه كان جبين النبي صلى الله عليه وسلم متسع ادعج العينين والدعج يعني شده سواد العينين مع سعتهما وقيل اكحل العينين اهدب الاشفار يعني ايه اهدب الاشفار الاشفار اللي هي اللي هذه الجلده التي تنبت عليها الرموش خلاص الاهداب فهذه الاشفار كثيره الرموش يعني مثلا كده اهدب يعني رموشه كثيره وكثيف صلى الله عليه وسلم مفلج الاسنان كث اللحيه تملأ صدره عظيم المنكبين المنكب اللي هو ده كان عظيم المنكبين صلى الله عليه وسلم رحب الكفين والقدمين يعني يده يعني يده ليست دقيقه ولا صغير انما متسعه وحد اه صمم عليه وسلم واسعه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد يعني له طويل قوي ولا قصير رجل الشعر رجل الشعر يعني بين القطط اللي هو الشعر الاكرث اللي هو الخشن وبين السبط وهو الشعر شعر مثل الشعور اللي الشعور الاجانب المنسدل ديات ايه؟ عارفين شعور كده ايه؟ ناعم جدا. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين هذه الحاله وهذه الحاله. كان سبط الشعر كان رجل الشعر بين القطط وبين السبط. وكان شعره يضوي وكان يضرب شعره يضرب الى بنكبيه. يعني كان يوفر شعره صلى الله عليه وسلم واطلب الى منكبيه صلى الله عليه وسلم اذا تكلم رؤيا كنور يخرج من ثناياه صلى الله عليه وسلم ضخم الراس والكراديس راسه كبيره يعني مش دقيق راسك لا راسه كبيره والكراديس اللي هي رؤوس المفاصل رؤوس المفاصل كبيره في وجهه تدوير كان وجهه مستديرا صلى الله عليه وسلم وفي الحديث لما سئل انس رضي الله عنه اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف قال لا بل كان وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم كالسيف يعني ايه طويلا او حادا انما قال لا مستديرا كالقمر في معنى محبه النبي صلى الله عليه وسلم شوف التعبير حتى ذا مسروبه كل مسروبه اللي هي شعر دقيق يصل من الصدر حتى اسفل السره اذا مشى اذا مشى مشى تقلع في مشيته يعني هو بيمشي كانت مشيته فيها قوه ينزع قدمه بقوه يعني مش عارفه تلاقي بعض الناس يمشي كده عمال يجر رجليه ويعمل صوت بالايه بالحذائه وهو ماشي كده دي صوره مستفزه جدا في المشي وفيها تمايل مش قادر يرفع رجله على الارض كده صوره تحس فيها صوره من الايه التخاذل والاستهتار كده لا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشيته فيها قوه فكان اذا مشى تقلع في مشيته ينزع رجله بقوه صلى الله عليه وسلم وكان اذا مشى تقلع يعني ينزع قدميه في المشي بقوه وكانما ينحط في صبد يعني بيبقى مشيته فيها إصراع كأنه نزل من ميل كده عرف أنت لو تنزل من حتة فاميل فإصراع كده يعني ما ينحطه من صبب يعني من مكان مرتفع إلى مكان منخفض يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم حسن الصوتي سهل الخدين الخد منبسط يعني مش, مش بكلبس كده لأ منبسط صلى الله عليه وسلم يعني سهل الخدين ليس الخد مكتنز ولا ممتلئ باللحم ضليع الفم ضليع الفم يعني واسع الفم ودي علامه التفصح الانسان اللي هو فمه دقيق صغير خالص كده لا يمدح مش عارف بيطلع الكلام صح وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس صلى الله عليه وسلم ضليع الفم وهذه علامه الفصاحه وفي فرق يا اخوانا برضه بين واحد واسع الفم او عريض الفم وبين واحد ناطق الاسنان ناطق الاسنان ده اللي شكله بيبقى فيه قبح لكن الانسان واسع الفم يعني خلقته انه فمه واسع مش مفتوح في فرق يعني فمه واسع لكنه ملتئم لكن اذا تكلم كان معه اله الكلام فصيحه يستطيع اخراج المخارج كلها اما اللي هو عنده ضيق في الفم او صغر في الفم قد يسمى التمثامي تمتم مش عارف يتفصح الفصاحه في اللغه العربيه ان تاتي بالالفاظ بمخارجها وان تاتي كده بالايه بالكلام على وجه بين وهذا يستلزم ان تكون اله الكلام مستوفا كبير وكان صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن يعني ايده ايدك لو مشيتها كده سواء الصدر والبطن يعني بطن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ممتلئا ما كانش ممتلئ البطن صلى الله عليه وسلم ولم يكن ممتلئ الصدر اللي البن هي العضلات البنشات اللي هنا لا كان سهل او سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم اشعر المنكبين والذراعين واعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحه منهوس العقبين العقب اللي هو اسفل القدم ومنهوس العقبين يعني في في العظم كده تجويف كده ودي بتساعد على المشي يعني منهوس العقب قليل لحم العقبين بين كتفيه خاتم النبوه كزر الحجله وكبيضه الحمامه بين كتفيه خاتم النبوه جزء كده في كتف بين كتفيه صلى الله عليه وسلم له لون مغاير في لون داكن قد بيضه الحمامه كده خلاص كان اذا مشى كانما تطوى له الارض ويجدون في لحاقي وغير مكترس وكان يسدل شعر راسه ثم فرقه صلى الله عليه وسلم المبحث السابع ختم الرساله وبيان انه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عن هذه المساله مع ذكر الادله التي عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وانه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم والحديث عن ختم الرساله هنا هو من جانب اخر وهو اثر هذه العقيده على دين المسلمين وثمرت وثمرت تقريرها عليهم فمن ثمار هذه العقيده اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل ولا رسول بعده ولا نبي بعده اولا استقرار التشريع وكمال الدين لدى الامه واثر ذلك الكبير في حياه الامه ولذا امتن الله على هذه الامه بذلك فقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقد كان نزول هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قبل وفاته باشهر بعد ان اكمل الله له التشريع ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الايه على ما اخرج الشيخان ان رجل من اليهود جاء الى عمر رضي الله عنه فقال ايه في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد قال اي ايه قال اليوم اكملت لكم دينكم وقد ابرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه في صوره محسوسه وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر اكمل واحسن بناؤه الا موضع لبنه فكانت بعثته موضع تلك اللبنه ختم بها البناء وفي هذا تقرير ظاهر الى انه لم يبق مجال للزياده في هذا الدين خاصه ولا الرسالات عامه كما انه لا يمكن الزياده في ذلك القصر بعد ان اكتمل بناؤه وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع في موضع يبقى لما تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء واخر الرسل وتعلم ان الله عز وجل حكم عدل وان الله سبحانه وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وان الله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتب ليقطع المعذره قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسول دي مقدمتينهم قدمه يقينيه بتقول ان الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا وانه ال على نفسه الا يعذب حتى يبعث رسولا وانه ارسل الرسل وانزل الكتب ليقطع المعاذرات عن الخلق لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل دي المقدمه الاولى المقدمه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الرسل اخر الرسل دي مساله يقينيه طيب المقدمتين دول الاثنين نطلع منهم بنتيجه بتقول ايه ايه النتيجه ان رسالته وكتابه صالحه الى قيام الساعه ان رسالته وكتابه تقوم بهما الحجه الى قيام الساعه ان رسالته وكتابه صلى الله عليه وسلم يوفي باغراض الخلق واحتياجاتهم التشريعيه والروحيه والسلوكيه والاخلاقيه والمدنيه وكل هذه التصورات الى قيام الساعه والا لا لزم ان يكون الخلق مظلومين وحاشا لله ان يظلم الناس واضح المعنى كده لذلك اذا رايت انسانا يتهم الشريعه بنقص فهذا ليس في قلبه حب للدين ولا توقير لعزه جل ولا توقير للنبي عليه الصلاه والسلام هذا لم يفهم بعد ما هو الاسلام وان كان يتسمى باسماء المسلمين 2 من ثمرات هذه الحقيقه ثقه الامه بعدم نسخ هذا الدين وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه نبي اخر ومعنى ختم نبوه نبواتي عليه الصلاه والسلام انه لا تبدا نبوه ولا تشرع شريعه بعده ولا تشرع شريعا عن نبواتي وشريعته واما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقه فلا ينافي ذلك على ان عيسى عليه السلام اذا نزل انما يتعبد بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت في الحديث انه يخرج وهو من صفون الصفوف للصلاه فيقدمونه للصلاة, فيقدمونه للصلاه بهم فيقدمونه للصلاه بهم اماما فيقول بعضكم اماما لبعض تكريما لهذه الامه فبعض الاحاديث انه صلى بهم اماما والعراق له في هذا كلام هل ترجح هذه الروايه ولا هذه الروايه يزكنه بكل المقاييس وبكل الاحوال يصلي بصلاه المسلمين في وقتها ومع امام ومع جماعه المسلمين وانه لما يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه لان الموجب من الشبهه وان لم يكن عذرا في التكفير لا تتمسك بها اهل الكتاب من النصارى في ان المسيح عليه السلام هو ربهم وائلهم فياتي المسيح ويقول هذا كذب وافتراء فبالتالي لا يسمح لهم بعد ذلك الا اما الاسلام واما القتل على ان عيسى اذا نزل انما يتعبد بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمه لانها منسوخه فلا يتعبد الا بهذه الشريعه اصولا وفروعا اصولا وفروعا ثالثا القطع بتكذيب كل مدع للنبوه بعده صلى الله عليه وسلم دون نظر او تامل يعني بدون نظر او تامل ما انتش محتاج تدور او تبحث عن هذا الذي يزعم انه نبي وترى ادلته او ترى هل معه معجزه او لا انت تقطع ابتداء بانه كاذب وهذا من ابرز ثمرات الايمان بعقيده ختم النبوه التي تحصل بها العصمه للامه من اتباع من يدعي النبوه من الدجالين الكذابين ولهذا كان التنبيه على هذا الامر العظيم هو من اعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره اعتقاد ختم النبوه به وذلك باخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الامه كلهم يدعي النبوه ثم تقريره انه لا نبي بعده تحذيرا للامه من تصديقهم واتباعهم كما جاء هذا في حديث ثوبان صلى الله عليه رضي الله عنه ارضاه عنه صلى الله عليه وسلم وفيه انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعموا انه نبي وانا خاطب النبيين لا نبي بعدي ايه معنى الحديث معنى الحديث لا ممكن دلوقتي يطلع 100 واحد يقول انا نبي ولا معنى الحديث انه سيكون في امتي 30 كذابون يعني يشتهر امرهم ويحصل بهم افتتان رابعا من ثمرات هذه العقيده ظهور فضل الامراء والعلماء من هذه الامه حيث جعل سياسه الامه في الدين والدنيا لهم بخلاف بني اسرائيل فانهم كانت تسوسهم الانبياء فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء او يبقى ماده السياسه موجوده عندنا في حديث في حديث خرجه الترمذي وابو داوود وصححه الالباني كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء يبقى اللي يقول لك انتوا بتدخلوا السياسه في الدين تقول له ليه قول له انت اللي بتطلع السياسه من الدين صح هو ايه اللي دخل الدين في السياسه وايه اللي طلع الدين من السياسه اصلا السياسه دي عباره عن افعال مكلفين والله عز وجل له حكم في افعال المكلفين فالمساله دي وكان بعض الناس بيقولها على ان انها كانها يعني شبهه كده انتم وللاسف بعض الاخوه اتردد الكلام ده وبعض الدعاه وبعض المشايخ يقول الكلام ده والله احنا يعني مش عارف ايه اللي دخلنا في الورطه ديت وايه اللي دخل الاسلام في السياسه ده كلام العلمانين يا جماعه ده كلام الناس العلمانيه ايه اللي دخلنا في السياسه وما نعمل ايه طيب ده كلام خطير جدا افعال المكلفين هي الدين فيه حكم على كل الاشياء والله عز وجل حكم في كل شيء سبحانه وتعالى واذا كنت الان البلد حصل لها حاله غليان وتصاعد للبخار بتاعها كده فلازم هيحصلها تكثيف تكثيف الهواء والبخار والغليان ده تتكثف بقى تنزل على انهي سطح بقى لو لقت السطح البارد اللي بيقابلها سطح علماني هتتكثف على العلماني صح لو لقيت السطح اللي بيقوله الاسلام اه وح يقول لك احنا جنينا ايه الناس بدات تغلط فينا والناس بدات تشتمنا قبل كده كا كانش حد بيقول لنا تلت 3 كام يقولوا طيب ما النبي عليه الصلاه والسلام عاش في مكه 40 سنه يلقب بالصادق الامين ويرجع اليه عند النزاع ويعني لم يكن عند اهل مكه اعز منه صلى الله عليه وسلم لكن لما اتاهم بما يصفح عقائدهم الباطلة الكفريه وبما يناقض ما هم عليه من شرك ويناقض شهواتهم يامرهم بالعفاف ويامرهم بترك الربا ويامرهم بترك الزنا ويامرهم بصلة الارحام بداو يعدوه وبداو يتهموه ووصفوه بعكس الاوصاف التي كانوا يصفونه بها قبل ذلك قالوا عنه كاذب قال عنه ساحر قال عنه مجنون قال عنه كاهن صلى الله عليه وسلم فاللي يقول لك بقى احنا بدأنا الناس تغلط فيه كان بيغلط طبعا وانت لاقين انت ما بتعملش ملحاه مع الناس محدش هيكلمك وهي دي يعني هذا ما يريدون انك تكون الدين داخل المسجد فقط تخرج خارج المسجد يبقى الدين ملوش اي سلطان على الناس الكلام ده كلام خطير جدا ودي امانه يا اخواني لان المشروع الاسلامي لن يقوم به الا من يعظم الشريعه حق تعظيمها لا اولا ويعلم الشريعه حق علمها حلو كده فلو عندك واحد بيعظم الشريعه في الجمله لكنه جاهل بالشريعه لا يتعلمها ولا يأمر اتباعه بتعلمها ولا يهتم بها سياتي الطوام زي اللي يحصل تقارب بين السنه والشيعة او يحصل اقتراب بالربا او او مثل هذه الامور بحكم عدم الالمام باحكام الشريعه وعدم الالمام بتفاصيل الشريعه وان كان هذا يعكس ايضا ان هناك خلل في الالتزام والتطبيق والانقياد للشريعه فدي مسؤوليه وامانه اللي يريد ان يقيم الشريعه حقا هو اللي بيعظم الشريعه واللي يعلم الشريعه واللي بيبذل مهجته ووقته وحياته لنصره هذه الشريعه فدي امانه يحملها كل من من الله عز وجل عليه بمنه العلم الشرعي وكل من من الله عز وجل عليه بمنه سلوك طريق الاستقامه والتدين فيلزم ان يبلغ هدي الدين للناس وينزع عنه غبار الكسل وينزع عنه هذه المقولات التي تفدت في عضد الشباب الاسلامي وتعمل له عمليه انسحاب وتقللص من الساحه العامه بزعم ان احنا ما لناش دعوه بالسياسه لعمر الله هذه فريه هذه فريه ما كان اهل الدين منها في قريب او بعيد في يوم من الايام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شوف مصنفاته في السياسه هو ابن القيم وانظر ترجمته لشيخ للشيخ محمد ابو زهره في كتاب تاريخ ازه الاسلاميه هو بيذكر ازاي ان شيخ الاسلام تيميه عمل اول واحد عمل اللجان الشعبيه ده هو ابن تيميه رحمه الله لما انسحبت الحاميه والامير والمعالي عسكر من الشام فزعا وهلعا من التتار عمل لجان شعبيه وجمع بعض جهه البلد والتجار والناس اللي رفض ما تهرب جمع ابناء الشام ابناء البلد وبدا يراسل بقى ويعمل شغل سياسي وشغل عسكري حتى انه كان بيخرج على الجنود في الثكنات وهم رابطون وكان يحضهم ويقول لهم نحن منصورون فقولوا قل ان شاء الله يقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا يعني كده كده منصورين ان شاء الله تحقيقا مش بعلقها على انا عندي يقين في نصر ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يقول قل ان شاء الله قول تحقيقا لا تعليق وكان يفطر قدامهم وهو بينظم الصفوف لان كانت موقعة شكحب دي كانت في رمضان فكان يقول لهم افطروا الفطر اقوى لكم كان يشرب الايه الماء امامهم حتى يقوم على الفطر وقال للقائد الجوج اوقفني موقف الموت وقفني في الحته اللي بيوقف فيها بيموت وكان اول يوم يستوي على فرس وقاتل قتالا شديدا وقبل القتل استغفر الله عز وجل ورفع عليه ودعا دعاءا كثيرا وكان قد وفد بمباحثات رسميه مع غازان امير التتار راح وقابله وكلمه كلام عنيف وضع عليهم طعاما فابى وغضب لا اكل السحت هذا سحت غصبته من اموال المسلمين اكله وهم معاه البعض العلماء رفضوا ان هم يروحوا معاه متوقعين ان غازان يرسل من يقتلهم في الطريق من شده المقال اللي قالها له فارسل معه اسرى المسلمين قال لن ابرح مكاني حتى ترسل معي اسرى اهل الذمه فان ذمتنا واحده ادي يا عم ابن تيميه راجع انت كلام ابن تيميه في المجله 28 في مجموعه الفتاوى فتوى التتار واغتال التتار وهم بيقولوا له ماذا قول في هؤلاء التتار الذين تكلموا باسم الاسلام وفعلوا هل يجوز قتلهم ام لا وهل هم يقتلون من من من جنس قتل اهل البغي ام لا ال ابن تيميه قال يجب قتالهم بالكتاب والسنه واجماع المسلمين وان قتالهم مبني على امرين الاول او على مسالتين الاولى معرفه بحالهم الثانيه معرفه حكم الله في امثالهم شوف هو عمل يقول المعرفه بحالهم ايه عباره عن تحليل كامل للمجتمع بتاع التتر اللي كانوا كانت مشكله في التتر انهم تكلموا الشهادتين في في امراء من التتر كانوا اسلموا ولكنهم كانوا لا يحكمون الشريعة قالوا يحكموا الياسق وأعملوا مقتلة عظيمة في المسلمين وانتهكوا الحرمات وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال فدول بقى كان فيه تحرج هل يقاتلوهم ولا يكملون نطق الشهاتين لا يقاتلوهم ايه رفاته وشوف ابن ديمي وشوف هل كان لي في السياسة ولا بلوش في السياسة ده كلام غريب فأنا أعزكم بالله ان انت تتعلم علما ثم تنزوي به ولا تبلغهن العلم ده لاصلاح الدنيا يعني الله عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتب ليعيش الناس حياتهم وفق شرع الله فاللي عايز يقول ان الدين والشريعه والوحد يجي في جنب من باب تهذيب الروح وتهذيب السلوك والبعد عن المخالطات بقى المجتمع والبعد عن الملاحاه في السياسه واصل الامر ده ننزه الدين عن قذرات السياسه لا نحن ننظف السياسه وقذرتها بالدين مش ننزه الدين عن قذرات السياسه صح نحن ننزه الدين ايضا عن قذرات السياسه ولكن نرب ان يوصف ديننا بالعاجز وان هو ليس عنده ما يطرحه في هذا الباء مهم ان ده من مساله الايه فضل الامراء والعلماء انهم يسوسون الامه الحديث اهو كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي طيب لا نبي بعدي يسوس الناس فيه من وستكون خلفاء تكثر يعني خلفاء يتنازعوا الامر يتنازعوا الخلافه قالوا فما تأمرنا قال فو فو يعني ايه فعل امر من وفى فو او فو يعني ببيعه الاول فالاول واعطوهم حقهم من السمع والطاعه فان الله سائلهم عما استرعاهم فكان مقام الخلفاء في الامه مقام الانبياء في بني اسرائيل في سياسه الناس وقيادتهم وفي الايه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اولوا الامر اي اصحابه اهله ولأمر الشرعي في أصحابه وأهله اللي هم أصحاب الأحكام الشرعية والقضاء والفتية في twisted علماء عمق الشريعة القلون ل%. Auss 나도ado Review يقدم بعيدا كل من أصحاب الأخ accompagn surroundsه الإذened that the Fair piece of manufactured by the dir muddy بينâuينين الناس والفتية والتعليم الشرعي للناس هو ده دوله علماء الشريعه والامراء الذين يوجبون هذا هذا الشرع ويلزمون الناس بهذا الحكم الشرعي وينفذون هذا القضاء الشرعي يبقى اول الامر هم العلماء والايه والامراء محاوله بقى ان يتولى امر الناس من لا يطبق الشريعه ولا يسعى الى تطبيقها ويسعى و و ويصدر للناس مفهوم سلبي بان العلماء يتم اقصاؤهم وانزواءهم في جانب بعيد عن الحياه العامه بزعم اننا ننزه الشريعه التي يحملونها من هذه المهاترات هذا خلاف لظاهر الايه وهذا خلاف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف لفعل الصحابه ومن تبعهم من الائمه والعلماء والائمه المتبوعين وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها وواقع الامه يشهد بهذا فلا يزال امر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والامراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشر يبقى اذا تولى رجل امرا الناس ولم يسوسهم بالشريعه سواء عجزاً او تقصيرا ما يصح وصفه بان هو ولي الامر الشرعي يعني واحد بيحكم الناس ولا يسوسهم بالشريعه اما عجزاً زي النجاشي كان عاجز النوع كده واما تقصيرا وتفريطا منه فلا يصح ان يوصف بانه ولي الامر الشرعي انما يوصف بانه حاكم فان كان صالحا في نفسه مصلحا قدر الاستطاعه يقال ان حاكم صالح يساعد ويطاع ويعاون ويتعاون معه على البر والتقوى وان كان فاسدا في نفسه مفسدا للبلاد والعباد قويم وسمي حاكما فاسدا اما محاوله السعي لاي صوره من الصور المدنيه الحديثه وجعلها هي دي صوره ولايه امر المسلمين وهي دي صوره الخلافه والامامه هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح وانا اربا باخواننا طلبه العلم والدعاه ان هم يكونوا نعيد ثاني النموذج الخليجي يجي حاكم او ملك ويجي معاه مجموعه من المشايخ والعلماء هم اللي يسوقوه للناس ويسوقوه للناس ويسوقوا افعاله مره اقول لك ما حدش يعترض علنا مره يقول اصل ولي الامر بيقول لا الكلام ده كلام غير صحيح ما على هذا تولى الرجل حكم البلاد انما يتولى حكم البلاد مقيد بزمانا وصلاحيات يقيد زمانه ب4 سنين يتجدد لمده واحده وصلاحيات ليس من حقه ان يتكلم في التشريعات لان في فصل بين السلطات ولا يتكلم في القضاء شوف القضاء بنكد عليه في كل حاجه ولا يتكلم في القضاء ولا يتكلم في شن الحروب ولا جر العساكر الى حرب الا بعد موافقه مجلس الدفاع الوطني وموافقه ثلثي المجلس ده كل هذا ومع ذلك بيتقال ايه لا والله اصل ده امر شرعي وله امر حاكم ده لغه ماشي حاكم البلاد لكن دي الصوره اللي احنا مطلوب مننا شرعا ان احنا ناتي بيها وكده خلاص احنا عملنا اللي علينا لا ارجو ان يقول الكلام ده واضح لاخواننا امل ان يكون الكلام ده واضح للاخوان انا بتشغل عليك في الموضوع لا مش اتشغل اصل المساله برده بعد اذنكم يا اخوانا المساله ليست بالايه ليست بال بالصوت العالي وليست بالارهاب الفكري وان انا استخدم الفاظ اشتم بها اللي خلفني في الكلام فاقوم كل الناس تلم وتسكوت ما تتكلمش بس مساله, مسألة تحقيق علمي اي مساله وعود نفسك كده كون عندك جرئه في البحث العلمي اي مساله اي مساله حطها على مائده البحث العلمي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اول العرفان مفيش ارهاب فكري اي مساله حط المساله على البحث مائده البحث العلمي ونشوف الكلام ده ذُكر في القران اه في كام ايه في عدد قد كذا من الايات السلف قالوا قف في نفس الايه دي نرجع لكلام ابن جرير في تفسيره شيخ المفسرين بالاسانيد ما صحه من تفسيرات السلف في هذه الايه طب كلام الاحكام الاحكام المستنبطه من الايه شو يرجع لقرطبه اهل اللغه قالوا قف معني الكلام ده ارجع لاعراب القران والكلام الاهل اللغه في القران في المعاني دي خلاص حررت المساله طيب في احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في المساله دي اه في كام حديث اهم ايه اللي ثبت منهم ايه اهو شرح العلماء عليه ايه اهو طب حد من العلماء المحققين زي القضايا زي النووي زي ابن رجب زي ابن حجر زي الذهبي وغير الناس العلماء المحققين حد منهم حقق المساله وحررها تعال نجمع كلامهم طب الائمه المتبوعين ومذاهبهم وعلماءهم قالوا حاجه في المساله نشوف وفي النهايه يطلع عندك الصوره متكامله تمام واضحه لا يضرك بعد ذلك من خلف بقى هنعمل ايه انا اريد ان من يشغب علينا اللي شغال علينا في هذا الكلام انا اريد ان ياتيني باثاره من علم قصاصه ورق سوداء في بيضاء تدعم ما يقول كلمه في ورقه تدعم ما يقوله على ايه الحاكم ده بيبقى فيه علاقه بين طرفين زي البيع بالظبط لما اقول لك يثبت بيعك لس... بيثبت بيعك وشرائك على ايه لا مش لازم يكون فيه سلعه انت بتبيعها وتشتريها ولا مفيش سلعه بتبيع ايه بقى الحاكم ده بيحكم بايه تولى الحكم بانه وضع فيه عقد اجتماعي بينه وبين الناس مقرر اسمه صلاحيات الرئيس معلنه للدنيا كلها ليس فيها ان هو يقيد المباح وان هو يلزم بكذا ولا امور تشريع خالص مش معاه وليس فيها ان يحكم فيرفع الخلاف حكم حكم يرفع الخلاف وما لوش دعوه بالسلطه القضائيه اصلا وليس فيها حراسه الشريعه لان اللي المطالب بذلك هو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه هيئه كبار العلماء الازهر وليس فيها حفظ البيضه ولا جر العساكر واعلان الحروب الا مقيده بالموافقه وفيها السماح بالاعتراض وانشاء الاحزاب وبالتظاهر ضده وفيها السماح بإزالاته من منصبه بثلاثين مجلس شعب يطلبوا بكده وفيها السمح بمقاداته وفيها السمح بالترشح ضده ومنعه من الترشح مرة تانية كل اللي بقى ازاي يعني؟ فإن سلم من بعض الصور الحسن ابن عليه عزل نفسه ماشي طيب بقيت المحاذير اللي عم يقول فيها من الصبح دي فإنت الوقتي عام يعني إنت إيه؟ بتجيب واحد هو ترزي عبايات وجلاليب بلدي وجايب له بدله سموكن وتقول الراجل ده ممكن يطلع لنا البدله دي من خلال معرفته وكده تخيل بقى شكل البدله اللي يطلعها لك ازاي هو ده بالظبط جايبين لنا النظام من النظم الحديثه المدنيه الحديثه للدول الحديثه وقوم جاي حاطه على بعض المفاهيم الاسلاميه اللي موجوده في كتب السياسه الشرعيه واحاول الي اعناق النصوص والنقولات حتى يخرج عندي ايه كلام موافق لكلامه ازاي بقى المساله لو لو لو تسامحنا في التسميه وانها تسميه من باب التسميه اللغويه وللامر يعني بمعنى الحاكم او نقول ساعتها ان هو ليه امر شرعي مقيد الصلاحيات زمانا ومكانا ومهما وكل حاجه المساله بقت قريبه لكن ان احنا نقول ده ولي امر شرعي يحرم عليك ان انت تنقده واحرم عليك ان انت تتكلم في اخطاء واذا تكلمت في السياسه يقول لك هو هو أو اضر ومش من حقه يطلعك يطلعك على شيء لا ده كلام غريب جدا ده كلام مناقض للواقع وللعقد اللي بينك وبينه واللي صلاحياته اللي الدستور بينص عليه فكان مقام الخشاه ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجد له دينها وواقع الامه وواقع الامه يشهد بهذا فلا يزال امر الدين والدنيا محفوظا بخلفاء الامره الذين سوسوا الناس بالشرع ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الامه من درس المعالم دينها على مر العصور والدهور بالائمه المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعث يعني على قدم عهد البعث وتقادم زمن الرساله وذلك فضل الله ياتيه من يشاء وذلك فضله على هذه الامه عامه ومن ومن ومن شرفه بهذا ومن شرفه الله بهذا المقام خاصه وعلى كل حال فعقيده فعقيدته ختم النبوه واثرها في الدين من ابرز خصائص هذه الامه التي اكسبتها قوه الايمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه الى ان ياتي الله الى ان ياتي امر الله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 طيب نلتقي فينا ان شاء الله ونستكمل في المره القادمه كل قولي هذا استغفر الله